قال ربي إني وهل العظم مني واشتعل الرأس شيبا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 انبشر بك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب ان لا يكون لي غلام وكانت فراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هيين وقد خلقتك من قبل وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْءٌ قَالَ رَبِّ جَعَلْتُ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةً يَلِسُوا يَأْفَرُ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأُوْحَىٰ إلَيْهِمْ أَنْ سَبْحُوا بُكْرَةً وَعَشِيَةً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 وَلِنَجِعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًا فَحَمَلَتْهُ فَأَنْتَبَذَتْ بِهِ مَا كَانَ قَصِيَّاً فَأَجَّأَ أَهلَ الْمَخَاضُ إلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ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 وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا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 من النبيل من ذرية آدم ومن منحملنا معلوحي ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن منهدينا وجتبينا إذا تثلا عليهم آيات الرحمة لخرس الجذو وبكيا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 ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِثًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِّيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مقضية ثم لنجي الذين التقوى نذر الظالمين فيها جثيا وإذا سُئل عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريق لخير مقامه وأحسن نذيا وكم أهلكنا قبلهم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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لاتوين ما لنا ولدا